أعوذ بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم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 وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى ومن حولها لتنذر امم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع الى ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير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 117. مقاليد السماوات والأرض 118. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه 119. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض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 لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَادُّونَ جبَ لَ حجةند حبة اد ر وَلَم وضب حجهم دا حظَط ناد ر وَلَم وضبُ وَلَهُ ذَب شد الله الذي زَل الكتاب بالِحق والمز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 116. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بإله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم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 إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على اللَّهُ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات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 فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم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 أَوَلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّنْ حَصْرٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَلَيْهِمْ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 17. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَمْتَصِرُونَ 18. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين 19.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 مُرْسَلَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكِيرٍ فَإِنْ أعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وإن اِذَا اَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب انه يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم كَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مِنَ الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ۖ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ مَنَارًا ۙ يَهْدِي مِن عِبَادِنَا